السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبط مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا حديثنا معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن عالم من أعلام المسلمين وفاروق الأمة هل تعرفون الفاروق؟, الفاروق؟ الفاروق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهل يخفى القمر الأسد هذا الرجل العلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحدثنا قبل رمضان وختمنا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخذنا من سيرة هذا الرجل المبارك الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القراشي العدوي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص عمر بن الخطاب من الخلفاء, من الخلفاء الراشدين من هم الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين من يا اخواني هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي نعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الله يحشرنا معهم اللهم احشرنا معهم يا رب اللهم احشرنا مع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم قال ابن الجوزي رحمه الله وأعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه ممن سبقت له الحسن ممن سبقت له الحزن وكان مقداما في الجاهلية والإسلام يعني كالرجل في الجاهلية والرجل برضو في الإسلام مقداما شجاعا رضي الله تعالى عنه وقال ابن كثير وكان متواضعا متواضعا في الله خشن العيش يعني ما كانش بيضار على اللحمة والرز والكلام ده ويعب البطن لا كان خشن العيش كان يأكل العيش بالزيت ويقول لبطنه وكانت تقرقر قرقري أو لا تقرقري يعني قرقري أو لا تقرقري ما هو إلا هذا الطعام كان رضي الله تعالى عنه خشن العيش نسأل الله أن يجمعنا به على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شديدا في ذات الله إذا مسألة باء من مساء ولا حاجة حصلت كذا على طول يشتغل ولذلك يعني كان دخل رجل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذ النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى أثر في جسده الشريف. شد من جلبتهم شدوا القميص حتى أثر القميص في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا محمد مر لي من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبي. فماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نظر في وجه الرجل وابتسم. لا واحد مننا كان خادق الامين وشلوطين. وقال له الله يخرب بيتك وحصلت مصيبه انظر إلى خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف فعل مع هذا العربي ابتسم في وجهه فغضب عمر وسحب السيف قال اسكت يا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في وجه هذا العربي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ويكرمه واذا برسول الله عليه وسلم يقول له يا عربي احسنت فقال له والله ما أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله عني خير كارث يا إخوان فاشتد غضب عمر فقال اسكت يا عمر اجلس يا عمر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته فأكرمه وزاد له من العطية فقال له أحسنت يا عرابي قال أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرة خير فقال هيا بنا إلى أصحابي فتقول هذا الكلام عندهم لقد غضبوا عليك فذهب فقال له صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أحسنت يا أعربي قال أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تخيل لو عمر كذا الرسول قال له في الأول خلص معاه يا عمر رجل دقيل الأدب وخذ بره واتصرف معاه كان هيخش في الإسلام يا إخواني كانش هيخرج، كان فشوف انظر إلى خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف أسلم, أسلم ذلك العربي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قام, ولو قام عمر, عمر, فغضب عمر فغضب فغضب في وجه الرجل, في الرجل لما دخل في دين, دين الله عز وجل، كان شديدا, كان شديداً رضي الله تعالى عنه يرقع, يرقع الثوب، عنه كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمر المؤمنين, المؤمنين في الثوب تعو رجعك طبعا لو شوفنا احنا عمدة البلد النهاردة سبهم رقع اعوذ بالله ما ينفعش عمد الرئيس النارض عشان طيب حفظه الله وبرك الله فيه كل عمل يتكلم عليه ويشتم وكل واحد يطول لسان نسأل الله أن يعني يرد كيدهم في نحرهم وأن يكفيه كيد الأشرار اللهم أمين يا رب العالمين أسأل أن يمكن له اللهم أنصر عبدك الضعيف محمد مرسي أسأل الله ينصره رئيسنا يا إخواني في الله يصلي الفجر رئيسنا والله رأيته يصلي التروح بالثوب الأبيض إحنا مش عايزين لوحد فرعوني يعني فرعوني يضرب ويزجن ويقتل هو ذا اللي ينفع مع الشعب المصري ولكن نحب هذا رب الرجل, رب الرجل لأنه على خلق, على خلق أسأل الله أن يبارك فيه, أن يبارك فيه وأن, يحفظه. وأن يحفظه فعمر كان يرقع, يرقع الثوق شوف عمر. عمر, عمر, عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه, رضي الله عنه. ويحمل, ويحمل القرب على, على كتفين كتفي. الماء يشيل على كتفين مع عظم هيبته سوروا يا أخواني لما كان يركب عزكم الله والسامعين والمسجد الحمار أو البغ كثري ليه على يعني كان عظيم البنية رضي الله تعالى عنه ويركب الحمار رضي الله تعالى عنه والبعير مخطوما بالليف وكان قليل الضحي كانش با يقعد يدور على جرسة فيها نكت وفادح ويجلس يضحك يضحك مع الناس ويضيع في الأوقات لا كان قليل الضحي رضي الله تعالى عنه وكان نقش خاتمه انظر ماذا نقش على خاتمه والخاتم من السنة والدبلة ليست من السنة لأنها تشبه بالنصارى الخاتم من السنة والدبلة ليست من السنة لأنها تشبه بالنصارى العريز بقى لو يجيب لأنها ويلبسها بالنصارى هذا كله تشبه بالنصارى وليس من دين الله في شيء كما قال بذلك علماءنا حفظهم الله ومنهم الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وعليه جمهور أهل العلم بأن الدبلة ليست من السنة أصل. ولكن الخاتم ولكن من, السن... من السن انظر ماذا, ماذا نقش, نقش عمر على خاتمه خاتم. ماذا كتب على خاتمه ويا ليتنا نكتب ولو ورقة نذكر أنفسنا بالآخرة نذكر أنفسنا بالآخرة كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر كفى بالموت واعظا يا عمر وكان أحد الصحابة كذلك كتب ورقة في ووضعها في جيب ويخرجها بين الحين والحين مكتوب عليها واصبر لحكم ربك فإنك بعيون كل ما يغفل أو يرى يعني ضيقا في صدره أو تكاسلا عن طاعة وضع أخرج هذه الورقة وقال واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا إسلام عمر. إسلام عمر كيف أسلم عمر, كيف أسلم عمر. أسلم عمر. ومتى أسلم عمر. أسلم عمر أسلم عمر رضي الله تعالى عنه في السنة السادسة السنة من, البعثة من البعثة النبوية, النبوية. وكان, وكان عمره سبعا, سبعاً وعشرون سنة, سنة. وكان, وكان معاديا للإسلام, للإسلام قبل أن يدخل, أن يدخل في الإسلام لو قابل رجلا من المسلمين ما تركه حتى يطحنه ضحنه يعني كان يعني شديد قبل أن يدخل في هذا الدين العظيم وشهد بدرا وأُحُدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الغزواء كل غزوة خرجها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فيها عمر رضي الله تعالى عنه وكان أميرًا على بعضها وكان ممن ثبت يوم أُحُد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون غزوة الوحد وما حدث فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بعد بعض الأصحاب بأن يقفوا للحراسة ولا يتحركوا وإذا بهم بعد لحظات يتحركوا ويتركوا, ويتركوا هذا وينزلوا إلى الغناء وإذا بالجيش يعني ينهزم جيش المسلمين ينهزم ولكن ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد السابقين الأولين ومع ذلك اخواني احد العشر المشهود لهم بالجن اول عشر مشهود لهم بالجن مشهود لهم بالجن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجن وهو احد كبار علماء الصحاب كان عالما ورعا تقيا وكان زاهدا رضي الله تعالى عنه اعتبر, اعتبر إسلام, إسلام عمر رضي الله تعالى عنه بمثابة بداية, بداية مرحلة جديدة, جديدة من مراحل الدعاء ولذلك, ولذلك قال ابن مسعود, رضي, مسعود, عمره من عمره من رضي, مسعود رضي, رضي الله تعالى عنه تعالي من ابن مسعود يا أخواني ابن مسعود من ابن أم عبد من عايزين نعرف اسماء الصحابة ضروري يعني نعرفهم من ابن أم عبد ابن أم عبد من يلا عبد الله بن مسعود رضي الله ما هو ابن ابن عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه ما زلنا منذ أسلم عمر يعني اعز الله الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه وجاء اسلامه رضي الله تعالى عنه بسبب دعوة, بسبب دعوة النبي صلى, صلى الله, الله عليه وسلم له, له. النبي دعا لعمر نعم دعا لعمر فقال صلى الله عليه وسلم اللهم, اللهم أعز, أعز الإسلام بأحب هذين الرجل, بحب الرجل الرجلين إليك بأبي جهل, جهل, جهل أو بعمر, بعمر بن, بن الخطاب فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر رضي الله تعالى عنه فقال علي رضي الله تعالى الله عنه ابن أبي طالب, طالب ما, علمت ما علمت أحداً من المهاجرين, المهاجرين إلا, إلا هاجر مختفيا كل كان بهاجر مختفي ينفذ بجلده من من, من, من من كفار, كفار قريش كفار إلا عمر رضي الله تعالى عنه إلا عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه أخذ السيف رضي الله تعالى عنه وتنكب قوسه ومضى, ومضى قبل, الكعب. قبل الكعب والملأ من قريش بفناء الكعب, الكعب. أهل قريش في فناء الكعب فطاف, فطاف بالبيت, بالبيت سبعا, سبعاً متمكنا حدش قاله وقف عمر ولا جيد كان أسدا رضي الله تعالى عنه فطاف بالبيت سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدةً واحدةً وقال لهم شاهة الوجوه يقول لأهل القريش شاهة الوجوه ومن أراد أن تذكله أمه ويتم ولده وترمَّ الزوجه فليلقني وراء هذا الواد العازي جيلي يعني, يعني من يعني ثكلته أمه يعني فقدته أمه وعايز يضيع وعايز يكتم أولاده وعايز يعني, يعني يرمي للمرأة, للمرأة فليأتي, فليأتي إلي خلف, فليأتي خلف هذا الواد الراجل, الراجل فيك وهو يعني هو, هو مسلم, مسلم رضي الله تعالى عنه الآن دخل في الإسلام, دخل في الإسلام, وبعد, في الإسلام وبعد أن شهد شهد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, رسول الله قال لهم الراجل فيك خلف هذا الواد قال علي فما تبعه أحد شوف بقى من اللي تبعه تبعه المستضعفين من القوم الناس اللي خايفين أن يسلموا في ناس خافوا يدخلوا في الإسلام فتبع عمر عندما رأوا هذا التمكين وهذا الكلام وعندما شهادوا أنه لا يخرج إليه أحب فذهب إليه المستضعفين فأرشدهم وعلمهم ودخلوا في دين الله عز وجل بحماية من عمر رضي الله تعالى عنه بحماية حماية عمر, رضي الله تعالى, عنك. تعالى عنك. عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن الجوزي قوة شدة عمر رضي الله تعالى عنه في الدين, الدين. فصلبت عزائمه فلما, فلما حانت عزائمه الهجرة تسلل تسلل للقطع يعني كل واحد, كل واحد متخفي, متخفي. واختال, واختال عمر في مشيت في مشيت الأسد خرج أثناء الهجرة اختال في مشيته مشيت الأسد وهو خارج إلى الهجرة فقال عند خروجه هأنا أخرج, أنا أخرج إلى, الهجرة إلى الهجرة فمن أراد لقائي فليلقني في بطن هذا الواد. هذا الواد الرجل فيك وجيني برمس تعالوا لي وانا هزبطك واحد واحد فضائع عمر رضي الله تعالى عنه هو رجل من أهل الجنة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه رجل من أهل الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم ورؤية الأنبياء حق النبي رأى في المنام رأيتني في الجنة النبي رأى نفسه في الجنة اللهم بلغنا ويأكم الجنة يا رب فإذا امرأة تتوضى إلى جانب قصر أنا في الجنة فلقيت واحدة بتتوضى جنب القصر فقلت لمن هذا القص؟ قالوا لعمر. فذكرت غيرتك يا عمر. فوليت مدبرا. النبي الذي يقول هذا الكلام. فذكرت غيرتك يا عمر. فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. عليك أغار يا رسول الله. علم عمر رضي الله تعالى عنه كان عالما. قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر الري يجري في أظافري ثم ناولته عمر قال فما أولته يا رسول الله قال العلم يعني يكون عمر رضي الله تعالى عنه على علم, على علم وبصير بدين الله, وبصير الله عز وجل كان عمر رضي الله تعالى عنه, عنه ذات دين واستقام, دين واستقام, واستقام على أمر على الله, الله تبارك وتعالي. وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك تخيلوا يا أخوان هذا الموقف وانت ماشي في الشارع الشيطان يطرق الشارع اللي انت ماشي فيه ويروح في شارع تاني ما, هذا ال... ما هذه القوة بسبب الدين والاستقامة على أمر الله عز وجل عمر رضي الله تعالى عنه كان ذات دين وصلابة في دين الله عز وجل وكان مستقيما على أمر الله وقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس عرض علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثلث ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجر قميص طويل يجر على الأرض قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين يكون عنده, يكون عنده دين رضي الله تعالى عنه وكان, وكان عمر رضي الله تعالى عنه ذات فراسة, فراسة. فراسة. يعني, عنده يعني عنده فراسة في في فراسة. أي أمر, أي أمر. أي أمر. أي قال, صلى, قال الله صلى الله عليه وسلم سلم. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه علو منزلة, علو منزلة عمر رضي الله تعالى عنه, عنه. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان صادقا رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وكان رضي الله تعالى عنه شديد الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أرأف الناس أرأف امتي بأمتي من أرأف امتي بأمتي من أبي بكر من الصديق رضي الله تعالى عنه وأشدهم في دين الله عمر كان شديدا في الدين وعن حذيفة, حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أبي بكر نويس وعمر رضي الله تعالى عنهما ما تشهدن عن رضي الله تعالى عن ما تشهدن في سبيل الله عن أنا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أُحُودا صعد النبي صلى, صاعد صلى, ]Huh. صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم أحد ما هو أحد يا عم أصلى أصلى جبريل جبل yeah الله يالسلام إن شاء الله عليك أعجي لك أنت وصلت يا عم الشيخ اللفت عليك يبقى أحد ده جبل جبل فين بقى, بالكم بقى جماعة. الجبل أحد ده فين يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم صعد هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الجبل الجبل ده فين بقى في شاء الله حاج غشيشك؟ حاج غشيشك؟ الله, مستحن. الله مستحن. فلما صعد النبي صلى الله عليه, عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل به الجبل اهتز هزه فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، وقال أثبت أحد أثبت فإنما عليك نبي علي وصديق وشهيدان النبي من بقى؟ محمد صلى الله عليه وسلم والصديق من؟ أبو بكر ومن هم الشهيدان؟ لو جاوبت حاجة إبريل لتأخذ جازل آه من هم الشهيدان؟ بس ما تعدي شغل عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان الله يفتع عليه بس انت <تصفيق> كده ضحت الجائزة نشغل <تصفيق> يعني طيب, طيب من الشهيدان اللي كانوا على الجبل عمر الجبل وعثمان الله رضي الله تعالى عنهم موافقاته للقرآن الكريم كان ساعات كده بيقول للرسول على حاجة يقوم حاجة القرآن نازل به ايه الحاجة دي, دي بقى من يعرفها يا رجالة في حيات كده كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول للرسول عليه يقوم القرآن نازل بها على طوال وهي موجودة في كتاب الله عز وجل آية الحجاب أو الحاجة لما دخل عليه ابنه وهو في القيلولة فقال ليت الله يعلم أبن أنا يعني الرجل في في غرفة النوم يعني يتجرد من الثياب يعني يكون كاشف عن فخذه أو عن ملابسه أو في حالة يعني لا يحب أن يرى أحد فدخل عليه الولد وولد من أولاده فقال ليت الله يعلم أولادنا فنزلت آية الآية إذن دي أول حاجة والحجاب كذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النساء على نساء بيتك يا رسول الله البر والفاجر فإن أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب دم الحاجات لا وفقد قول عمر ونزل بها القرآن أخرج الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وفقت رب في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجب فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلق كن أي يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت الآية بقول عمر رضي الله تعالى عنه، وأخرج مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وفقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أساعر عبد وفي مقام إبراهيم، ففي هذا الحديث خصلة الرابعة. نقف هنا ونتحدث في الدرس القادم بأمر الله عز وجل عن ثناء الصحابة وأهل البيت على عمر رضي الله عنه وكيف مات عمر رضي الله تعالى عنه نسأل الله الملك أن يعشرنا مع عمر اللهم احشرنا مع عمر رضي الله عنه وهذا هؤلاء المجرمون المجوس أهل إيران الآن وضعوا مقاما لأبي لؤلؤة المجوسي الخبيث الذي قتل عمر ف... ويدعون ويطوفون حول هذا و... وأسموا هذا المقام بابا شجاع الدين طبعا يكرهون عمر و... وعثمان و... وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يكرهونهم وضعوا على هذا القبر اسما بابا شجاع الدين أبلولوه المجوسي بابا شجاع الدين وهو مجوسي أصوأ هذا الرجل مجوسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العياضي فوضع على قبره بابا شجاع الدين ويطوفون حول قبره ومنهم وهذا موجود على ال... في الكمبيوتر وفي النت يا إخواني منهم من كان يدعو يقول اللهم محشرني مع أبو لؤلؤ المجهوس نسألان يحشرهم مع نعوذ ونسألان يحشرنا مع عمر اللهم احشرنا مع عمر رضي الله تعالى عنه اللهم محشرنا مع عمر وابي بكر وعثمان وعلي أصحابك رضوان الله تعالى عليهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا واجعلنا من المقبولين في شهر رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم ارزقه البطانة الناصحة التي تعين على الحق اللهم كفه كيد الفجار وشر الأشرار اللهم مكن لعبدك الضعيف محمد مرسي اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان بقوتك يا جبار السماوات والأرضين أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم